وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء. رسال الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنمو من عمل أمه من عمل منكم سوء بجهالتهم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 يقص الحق وهو خير الفاصيل قل لو أن عيندي ما تستعدون به لقضي الأمر بيني وبينكم لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها البحر وما تسقط منه ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا أرض به ولا يابس إلا في كتاب ولا أرض به ولا يابس إلا في كتاب مبين